سافر بخيالي ا لارض أ ر ض ل ل والشوق بالي مخلوق و وما ا معي غبت عن طيفك ف س بخيالي ا ل أ ر الوله والشوق وما غبت عن بالي طيفك معي مخلوق و الولى و سافر بخيالي الأرض ا ل ش 「おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい في ر ح ل ة ا ل أ م ل ت ا ي ص ل ك ولو ض ا ق تاخذني ل ل فيلك رحلة الأمل ح ا بعيوني في أو ت تفاصيلك ولو ضاقت الحال بعيوني أ و فيلك فعيوننا اسرار وفي قلوبنا ف ر ح ة لو نبدع أ ا ل ا ش ع ا ما نوصل الشرحات في داخل ع م ا ق ي م د ي ن ا ل أ ش و ا ق ما دامك الساقي ما تذبل ا ل أ و ر ا ق في داخل ع م ا ق ي مداين الاشواق ما دامك الساقي ما تذبل ا ل أ و ر ا ق لا ما تذبل الاوراق ويلي <تصفيق> ويلي ويلي ويلي يا ويلي يا الغايم 「セーファー بخيالي الارض الوله والشوق ماغبت عن بالي طيفك معي مخلوق」 you、oh.